إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبسر ثم أذبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر تأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحابا النار وَمَا جَعَلنا عِدَّتَهُم إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ثاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا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 والصبح إذا أسفر إن آل إحدى الكبر نذير للبشر لمن شاء منكم أي يتقدم أو يتأخر كل نفس فيما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما تلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نقوب مع الخائضين وكنا نكذب في يوم الدين حتى أتانا اليقين